فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ